بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كم أهلتنا من قبلهم من ماو نفنا دو فنادوا ولا تحين منا وعدب ان جاءهم منفير منهم وقال الكافرون هذا ساحر جَعَلَ لِلآلِهَةِ إِلَهًا وَاحِدًا إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ عُجَابٌ وَطَلَقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن يُنْشَأَ وَاصْبِرْ عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يراب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 وَاذَٰلِكَ أَمَنَ عَن دَهُمْ غَزَائِي رَحْمَتِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمَلُمُ الْكُسَمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ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 أَوَاب إِنَّا خَطَرْنَا الْبِمَا لَمَعَهُ يُسَبِّحُ نَبِ الْعَشِيِّ وَالْإِشْرَاقِ وَالطَّيْرُ مَحْسُورَةٌ بِاللَّهُ أَوْاب وَشَدَّدَ نَامُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الحكاة.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 بيننا بالحق فاحكم بيننا بالحق ولا تشطق وهدنا وهدنا إلى سواء الصراط إن هذا أخيله تسعون وتسعون وليا نعجه واحده وليا نعجه واحده فقال اكفنيها وعزني في الخطاب قال لا قد ولما كبس ال نعجتك الى نعاج وانك في مِنَ الْمُلْقَى إِلَى بَغِيء بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وظن داود أَنَّ مَا فتن نَهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ فَغَفَرَ مَا لَهُ ذَلِكَ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَذِلَّةً فَحُسْنًا مَآبًا يَدْعُونَ إِنَّا جَعَلْمَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فاحكم, فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلَ لِلَّهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ وَمَا خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ وَنُنَذِّرُ الَّذِينَ كَفَرُوا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 كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِّيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ إِنَّهُ أواب إِذْ رُضِعَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِنَاتِ الْغِيَابِ فَقَالَ إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوَارَتْ بِالْحِجَابِ ودوها علي فطفق مسحا بالسوق والاعناق ولقد فتن الناس سليمان والقىنا على عرشيه جسدا ثم اناب قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهدى فَسَخَّرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِي بِأَمْرِهِ رِيحًا أَمْ حَيْثُ أَصَابَ وَشَيَّطْنَا كُلَّ بَنٍّ مَّاءٍ وَغَوَّاصٍ وَآخَرِينَ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَغْفَانِ هذا عطاؤنا فمل أو أمسك بغير حساب وإن لو عندنا لذلفا وحسن مآب واذكر عبدنا أيوب إذ ربه أن مَا السَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنَصْبٍ وَعَذَابِ أُرْكُبُ بِرِيدِ لِكَذَا مُعْتَسِلٌ بَائِدٌ وَشَغَّالٌ وَوَهَبْنَا لَهُمْ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا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 айбадана абрахима ва исхака ва яакуба ул-айби вал-ансар инна афласнахум бихалисатин зикран дар قفين الأخيار واذكر إسماعيل واليسع وذلكف وكل من الأخيار هذا ذك وإن للمتقين لحسن مآب جنات عبن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 هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لنزقنا ما له من نفاب هذا وَإِنَّ للطاغين لشر مآب جهد وإنما يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآقر من شكله أزواج هذا سوج جاعِلُ لَا نَرْحَبَن بِهِم إِنَّهُمْ صَالُ نَ قَالُوا بَلْ أنْتُمْ لَا نَرْحَبَن بِكُمْ أنْتُمْ قَدْ ضَلَّتُمُ لَنَا فَبِئْسَ الْقَرَار قَالُوا ربنا من وَمَا لَنَا هَذَا فَزِدْهُ عَذَابًا ضِعْفًا فِيمَا مَرّ وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نُرَدَّ لَن كُنَّا نَعُدُّهُم مِنَ الْأَشْرَارِ أكتفذناهم سخرياً أم زاغت عنهم الأدصار إن ذلك لحق تقاسم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا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 ما كان لي من علم بالملئ الأعلى إذ يقتصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قَالَ ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفقت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَن تَسْجُدَ لِمَا قَلَّتْ بِيَدَيْكَ اسْتَكْبَرْتَ أَمْ كُنْتَ من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنك إلى يوم قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إلا عبادك منهم المخلصين قال فالحق والحق أقول لأملأن جهنم منك وإن من تبعك منهم أجمعين قل ما 119. ولكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 110. إنه إلا ذكر للعالمين 111. ولتعلمن